وكنا قد وصلنا إلى الباب الرابع فعلا يفعل ولا بد من التذكر بداية بأننا في صدد أو استمرار الحديث في التقسيم الثالث للفعل من حيث التجرد والزيادة وعلمنا أن الفعل إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا فالمجرد ما كانت جميع حروفه الأصلية يعني جميع جذوره أصلية لا زيادة فيها أما المزيد فما كان ما زيد فيه حرف أو أكثر من حرف على حروفه الأصلية وعلمنا كذلك أن المجرد قسمان ثلاثي وربعي والمجرد الثلاثي له ستة أبواب كما ذكرنا سابقا وهي فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان وقد انتهينا من الباب الأول والباب الثاني الباب الأول فعل يفعل والباب الثاني فعل يفعل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 قال المصنف رحمه الله الباب الرابع فعيل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع كفرح يفرح وعلم يعلم ووجل يوجل ويبس ييبس وخاف يخاف وهاب يهاب وغي وغيد يغيد وغيد, وغيد وغيد وغيد يغيد فعيل يفعل نضبط وغيد يغيد وعور يعور ورضي يرضى وقوي يقوى ووجي يوجى وعض يعض وأمن يأمن وسئم يسأم وصدئ يصدأ ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلق الظاهرة التي تذكر لتح لتحلية الإنسان في الغزل نعم نعم اذا الباب الرابع هو فعل يفعل عين الفعل الماضي مكسوره والعين في الفعل المضارع مفتوحه كسر فتح وهو الباب الرابع وقد ضبط الشيخ عين الفعل المضارع قال بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع واعطانا امثله على ذلك فرحه يفرح علم يعلم فعيل يفعل وجل يوجل يبس ييبس وسنلاحظ في يبس ييبس يعني يبس ييبس ويبس ييبس سنجد لغة ثانية في مضارع هذه الكلمة وخاف يخاف وهذا يهاب وغيد يغيد والغيد بمعنى مالت عنقه ولانت أعطافه غيد معناها مالت عنقه ولانت أعطافه بقول هذا أغيد وعور يعور ورضي يرضى وقوي يقوى ووجه يوجى والوجه كما تعلمون هو الخفى الوجه والحفى والحفا رقة في القدم والخف والخافر نقول رجل خاف أي لا شيء في رجله من خف ولا نعل رجل خاف اي لا شيء في رجله من خف ولا نعل هذا معنى كلمه نعم وجي يوجا عض يعض عض يعض هو يعني عضض اصلها عضض فعل يعضض اصبحت عض يعض لتوالي المثلين وأمن يأمن سائم يسأم صدئ يصدأ كل هذه الأفعال على وزن فاعل يفعل ثم بعد ذلك اعطانا فائدة عامة ضابطا عاما ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه أمثلة على الفرح هو سيذكر هذه الأمثلة الفرح فرحة يفرح ذكرها قبل قليل طرب يطرب بطر يبطر اشر يأشر غضب لألخف توابع الفرح غضب يغضب حزن يحزن مريض يمرض نكد ينكد خزي يخزى كثيرة يكدر برقة يبرق كل هذه تأتي ضمن الفرح وتوابع الفرح يعني الفرح وعكس الفرح من حزن أو غضب أو مفعال أو ما إلى ذلك ثم باب الامتلاء والخلو ياخذو المتضادين الامتلاء والخلو شبع يشبع <تصفيق> روي يروى <تصفيق> <تصفيق> سكر يسكر هذا كله داخل في الامتلاء عطش خلو يعطش ظمئه يضمأه هذا في الخلو صدية يعني شدة العطش يصدى هيمة أيضا شدة العطش يهيمه كل هذه في الخلو ثم قال في الألوان والعيوب مثل الألوان حميرة يحمر سوداء يسود بيضاء يبيض شقراء يشقر صدئاء لاحظوا في العيوب صدئ يصدق في الالوان ادم يادم في العيوب اعور يعور اغمش يعمش وهكذا نلاحظ اذا هذه الضوابط عامة ضوابط عامه ترشدنا الى يعني ضبط تغير الفعل في الماضي وفي المضارع ثم ذكر هذه الأمثلة لكن أنا أحببت أن أذكرها مع كل باب من هذه الأبواب تفضل. قال والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل كفرحة وطي مع يعني الأخلاق يعني الشماء الصفات الصفات الظاهرة يعني يجب أن تنبه إلى والخلق الظاهرة الصفات الظاهرة التي تدل على جمال الإنسان بقول غيدة يغيدك ومرة قبل قليل هيفة لم في الشفاه خويرة يخور من صفات الجمال داعج صفات الجمال في العين الخور والباعج من صفات الجمال في العين كفرح وطلب وبطرة وأشرة وغضب وحزن وكشبع وروية وسكرة وكعطش وضمء وصدية وهيم وكحمرا وكحمرا. نعم، و... هذه ذكرناها وسن... قبل قليل. ذكرنا كفرح وطلب في الفرح وتوابعه. البطر هو شدة الفرح، هو شدة الفرح. والأشرة وال... بمعنى أيضا مريحة. أشرة بمعنى مريحة. والبطر أيضا يقولون أنه يعني عدم القيام بالحق أو رفض الحق أو ما إلى ذلك لكن هنا وردت ضمن معناها الأول وهو شدة الفرح أما العطش والعطشة وضمئة وصدية وهيمة فهذه كلها تدل على الخلو كلها تدل على العطش الشديد شابعة روية سكرة كما ذكرت قبل قليل أدلوا على الامتلاء. نعم. على الباب الخامس. فعل يفعل ماذا عن عفوا وقع حمرة عفا، وأذكره كحميرة وسودة وعاوية وعريشة وجهرة. وكغيدة. نعم. نعم. وكغيدة وهيفة ولبية. وهذه من صفات الجمال الظاهرة على الـ على ال ال الإنسان. طبعاً الهيفة. الهيفة الهيف هو. ضمور البطن والخاصرة الضمور في البطن والخاصرة والعمش هو ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها مع سيلان دمعها نعم أما لما فهو معروف جمال في الشفاه كان محببا لدى العرب والخور هو شدة بياض العين مع شدة سوادها والدعج أيضا ملمح من ملامح الجمال في العين يكون بذلك قد يعني أخذنا إلمامة بالباب الرابع فاعل يفعل كسر فتح الآن ندخل في الباب الخامس ضم ضم تفضل أستاذ خالد قال الباب الخامس فعول يفعل بضم العين فيهما كشرف يشرف وحسن يحسن ووسم يوسم ويمن ييمن وأسل يأسل ولؤم يلأم وجروا يجرؤ وسروا يسروا. نعم اذا الآن الباب الخامس فعل لا يفعل هناك ملاحظتان مهمتان في هذا الباب الملاحظة الأولى أن هذا الباب لا يكون إلا لازما الفعل في هذا الباب فعل يفعل لا يكون إلا لازما إذا لا يأتي منه فعل متعد هذه الملحوظه الأولى الملحوظه الثانية أن هذا الوزن يأتي غالبا على أفعال الطبائع والسجاية الثابتة في الإنسان والأوصاف الخلوقية الماكثة أو الثابتة أيضا في الإنسان لذلك لو لاحظنا هذه الأفعال شرف يشرف عندما يقول شرف يشرف مع ذلك أن صفة الشرف ثابتة في غير متنقله غير منتقلة غير متغيرة إذا هي كانها سجية من السجايا التي فطره الله عليها وأيضاً حسن يحسن فالحسن والجمال هذه منحه من الله سبحانه وتعالى تكون ثابتة في خلقه ووسما يوسم قسمات الوجه وسامة الوجه أيضاً هذه صفات من الصفات الثابتة أو السجايا الثابتة يَمُنَ يَيْمُنُ أسل يأسل, أَسُلَ ياسل الأسل هو الطول هذا الأسل هو الطول الأسل ونقول شجر أسيل يعني شجر طويل ونقول رجل أسيل الخد أي لين الخد طويل طويل الخد فإذا أسل, عفوا أسل يأسل يعني طال يطول لأما يلؤم، لأما يلؤم، صفة اللؤم في الإنسان يعني تبعي شبه شبه ثابتة في هؤلاء اللؤمات جرؤ يجرؤ وسروا يسروا وسروا يسروا بمعنى شرفه، بمعنى تصف بالمروءه يعني صفة سخاء في المروءه ويصف من صفات الشرف العليا نقول أيضا كبر يكبر غير كبير يكبر كبير يكبر فعلا يفعل أي زاد عمره كبير يكبر أي عظم يعظم فهي من هذا الباب كبير يكبر صغر يصغر أيضا عكس كبير يكبر غلظ يغلظ سهل يسهل صعب يصعب خلما يحلم نعم ا بطؤ يبطؤ ثقل يثقل وهكذا ثم يعطينا الآن بعض يعني الملاحظات المهمه ايضا في هذا الباب تفضل قال ولم يرد من هذا الباب يا ولم يرد من هذا الباب يا أي العين الا يأي يا العين إلا لفظة هيئة صار ذا هيئة ولا يأي يا اللام وهو متصرف إلا نهو من النهية بمعنى العقل ولا مضاعفا إلا قليلا كشررت بمعنى كشررت مثلثا الراء ولا ببت بضم العين وكسرها والمضارع تلب بفتح العين لا غير والمضارع تلب بفتح العين لا غير وهذا الباب للأوصاف الخلقية وهي التي لها مكس وهذا الباب للأوصاف للأوصاف الخلقية وهي التي لها مكس التي لها مكس يعني لها دوام واستمرار طيب إذن يعطينا بعض الفوائد المهمة في هذا الباب يقول ولم يرد من هذا الباب على فعل يفعل بما من هذا الباب يائي العين إلا لفظة هيئة إذن يائي العين في هذا الباب يعني عينه ياء لم يرد منه إلا كلمة واحدة لفظة هيئة بمعنى صار ذا هيئة ياخذوا هيئة فاعلة يهيئ هيئة يهيئ فالعين الفعل الماضي والفعل المضارع ي أما في بقية الأفعال التي وردت أمثلة قبل ذلك فلم نجد أي منها آآ عينه يائم ولا يأتي عفواً ولا ال أي لم يرد من هذا الباب يائي اللام لاحظوا الأمثلة سبقت شرف يشرف حسن يحسن كلها لا تجد في لام الكلمة الحرف الأخير لا تجدو لا تجد تجدو ولا عين لا عين الفعل ولا لام الفعل إلا كلمة واحد وردت في عين عين الفعل يا أما لام الفعل فلم يرد من هذا الباب أن تكون أن أو يكون لام الكلمة يا ثم يعطينا معلومة ثانية وهو متصرف إلا ما هو إذا الأفعال التي تريد على هذا الباب شرف يشرف وحس ناس أفعال متصرفة إلا الفعل نهوى نهوى هذا يعني غير متصرف لأنه من النهي يعني من العقل بمعنى العقل نهوى يعني بمعنى كان صاحب عقل كان صاحب عقل صاحب حكمة ثم يقول ولا مضاعفا إلا قل يعني ولا يأتي ولا تأتي الأفعال على هذا الباب على هذا الباب مضاعفة إلا قليلا يعني لا يأتي الفعل مضاعفا يعني لا يوجد فيه حرف مضاعف إلا قليلا واعطانا مثال واحد فقط كشررت راء مكررة فهذا فعل مضاعف الراء كشررت مثلث الراء يعني كاشررت كشررت, كشررت كشررت فالراء هنا فيها أكثر من لغة إذن هي ليست محصورة في باب فعل يفعل ليست محصورة في باب فعل يفعل لأنه قال بأن الراء نقول فيها شرر شررت, شررت, شررت شررت فهي مثلثة في الضبط ثم يعطينا مثال آخر ولببت بضم العين وكسرها لببت ولببت لاببت ولاببت ولاببت معناها يعني هذا أقمت لاببت في المكان أي أقمت في المكان ألب في المكان أي أقام فيه ولزمه هذا معنى لاببت بضم العين وكسرها المضارع يقول إن المضارع تلب إذا لاحظوا الفاعل اترفعوا ويرميت يفعل يا لب والمضارع تلب بفتح العين لا غير بفتح العين لا غير لانه هذه الأصل الكلام اصل يلب بفتح العين نعم اصله يلبب يلبب يفعل يلبب نقلت حركة, حركه الباء الى اللام فصار يلب أصبح لدينا مثلان التقى هذان المثلان فاضغم احدهما في الاخر هذه لغه الحجاز يلب هذه لغه الحجاز اما في لغه نجد فيقولون لب يلب فالشيخ هنا عندما قال والمضارع تلب بفتح العين لا غير خساره أخذ بلغة أهل الحجاز لكن ورد في المعاجم على لغة نجد يلب نعم يلب إذن يلب ويلب كلاهما صحيح يلب على لغة أهل الحجاز ويلب على لغة أهل نجد ثم يقول وهذا الباب للأوصاف الخلوقية وهي التي لها مكسن أي السجايا والشبائل والصفات الخلقية التي تستمر ك... ك تستمر سلوكا للانسان وهذا ما ذكرته قبل قليل لان عندنا ايضا معان اخرى فايذا اخرى في, في, في... في هذا الباب شيخنا في ملاحظه بس وهذا الباب للاوصاف انا عندي الخلقيه وليس الخلقيه لاحظوا الان, لاحظوا الآن الـ الـ الافعال التي ادت شرف يشرف حسنا يحسن وسما يوسم الان الوسام قد تكون خلقيه لكن شرف يشرف الشرف هذا خلقي ام خلقي هو خلقي حسنا يحسن قد يكون الجمال خلقيا اسئل ياسل نعم خلقيا لكن لأوا ما هذه صفة طارئة صفة, صفة خلقية وليست صفة, وليس صفة, وليس صفة خلقيه لذلك انا فضلت هنا الضبط بالخلقية لأنها أشمل لذلك قال هو وهي التي لها مكس لو, لو, لو أراد الخلقية لمحتاج إلى التصبيح للقول بان هي التي لها مكس لأن الخلقية بطبعها بطبعها هي ماكفة بطبعها مفطور على الإنسان إذا نستطيع أن نقول بأن هذا الباب بأن هذا الباب آه فيه آه أوصاف أو سجاية خلقية وفيه أوصاف خلقيه ثابتة يعني لو اعيد أقول بأن هذا الباب لأفعال الطبائع والسجايا الخلقية وللأوصاف الخلوقية الدائمة المستمرة أي التي لا مكفل فنجمع بين الخلقية والخلوقية الخلقية بطبيعتها هي ثابتة في الإنسان سجية من السجايا فطرة من الفضاء من الفضاء من مما فطر الله الإنسان،, الإنسان عليها فطر الله الإنسان عليها الصفات الخلقية التي تأتي على هذا الباب تكون الصفات الدائمة المستمرة في الإنسان مثل شرفة مثل لأمة مثل ثروة يسروة يسروة نعم مثل خلما يحلم بطء يبطئ فإذا هناك أفعال تندرج تحت الخلقية وهناك أفعال تندرج تحتها لكن اذا كنا القلقية فقط في لدينا بعض الأفعال يمكن أن تخرج من هذا الباب نعم يتفضل ولك الآن يعطينا فائدة أخرى يعطينا فائدة أخرى في هذا الباب نعم قال ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه ربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث نعم إذن الآن الفائدة الأخرى بأن هذا الباب فعل يفعله يمكن أن تأخذ أي فعل من الأبواب من, الأفعال من الأبواب السابقة على هذا الباب ويصبح كالغريزه لا أصبح صار كالغريزه في صاحبه يعني إذا نقول صدق صدق فلان يعني أصبح الصدق كالغريزه هذه صفة خلقيه وليست خلقيه ليست سجية بالأصل إنما هي صفة خلوقية لكنها أصاب أصبحت كالغريزه كالفطرة التي فطر الله الإنسان عليه تقول صدق فلان إذا أصبح الصدق سجية كأنه سجية ثابتة في كذب العدو كذب إذا هذه صفة الكذب أصبحت ثابتة في خطب محمد أصبح صفة الخطابة ثابتة فيه ومهارة الخطابة ثابتة فيه إذا هذا إذا أردنا أن نحول من الأبواب السابقة إلى معنى الثبات كالغريزة فنستخدم هذا الباب فائدة ثانية أنا يمكن أن نستخدم أيضا هذا الباب في التعبير عن التعجب لقلت كتب الأديب كتب الاديب يعني ما أكتب الأديب فهذه صيغة تعجب صيغة تعجب إذا يمكن هذا الباب أن تستخدم أن يستخدم الأفعال من الابواب السابقة في هذا الباب للدلالة على صفة ثابتة كأنها غريزه أو للتعبير عن التعجب أو التعبير عن التعجب ثم يعطينا فائده فتنسلخ عن القدس يعني لم يعد فيها معنى المصدريه لم يعود فيها معنى المصدر صدق صدق خالد واصبحت صفه الصدق يعني صنه من سمات صفات ثابته لم يعد حدثا متنقلا فاذا خلى هذه الكلمه او خلى خلت هذه الكلمه وهذا الفعل من معنى الحدث عندما أقول مثلا كتب الأذيب ما أكتبه أنا أتعجب من صفة الكتابة فيه من صفة الكتابة التي اصبحت كأنها سجية من سجايا كأنها غريزة من الغرائز الذي التي فطر عليها إذن ما فعل يفعل لا يكون إلا لازما. يكون في, في أفعال الطبائع والسجايا الخلقية ويكون في الصفات الخلقية التي لها مكس يمكن أن نستفيد من هذا الباب في التعبير عن صفة أيضا تكون كالغريزة نقول أن أنها أصبح كالغريزة مثل صدق فلان كذب فلان, كتب فلان إلى آخره أو أن نعبر أيضا عن أتعجب بهذه الصيغة من أفعال من غير هذا الباب يعني صدق يصدق فعلا يفعل إذا أقول صدق دخلت في باب فعلا يفعل صدق يصدق فأصبح الصدق كأنه غريزة في هذا الذي أتحدث عنه نعم ندخل في الباب السادس قال الباب السادس فعلا يفعل بالكسر فيهما كحسب يحسب ونعم ينعم وهو قليل في الصحيح كثير في المعل كما سيأتي لا. الآن الباب السيد فاعل يفعل كسرتان وهذا قليل يقول هو قليل في الصحيح يعني احنا عن الصحيح والمعتل فإذا كانت حروف الفعل المجرد صحيحة نقول عنه صحيح صحيح سالم أو مهموز أو مضاعف يقول أنه قليل في هذا النوع من الأفعال، لكنه كثير في الفعل المعتل كما سيأتي في التنبيه. لدينا حسب يحسب، لدينا حسب يحسب، ولدينا لغة ثانية حسب يحسب بمعنى ظن حسب يحسب فعل يفعل، ولدينا حسب يحسب فعل يفعل بمعنى ظن. ولدينا حسب يحسب, يحسب يحسب يحسب أي عدة من الحساب يحسب حسب يحسب أي عدل خسب يحسب النقود أي عد النقود لضم العين يفعله نعم تنبيهات يعطينا الآن تنبيهات تفضل قال تنبيهات الأول كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس فلا تكون إلا لازمة وأما رحبتك الدار فعلى التوسع والأصل رحبت بك الدار والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب وهي في الكثرة على الترتيب نعم إذا التنبيه الأول يقول أن الأبواب كل هذه الأبواب تكون الأفعال فيها لازمة متعددة إلا الباب الخامس فعلى الذي لا يكون إلا لازما كما ذكرت قبل قليل هذه إذن باب فعل يفعل لا يكون إلا لازما وعطانا الاستثناء الموجود وعلل هذا الاستثناء رحب رحب رحب رحبت كداروا رحب كدار فيقول إن هذا من باب التوسع يعني أن رحب, رحب فعل يرحب رحب يرحب لكن هنا أتى متعديا فقال فهذا من باب التوسع والاصل رحبت بك الدار رحبت بك الدارو. يعني اتسعت بك الدار هذا هو الاصل لكن من قال بان هنا تعدى الفعل رحب فهو من باب التوسع وهذا باب واسع في في في اللغه العربيه نعم ثم يقول والابواب الثلاثه الاولى باب ثلاثه ضم فتح كسر فتحتان هذه الأبواب الثلاثة الأولى فعل يفعل نصر ينصر وفعل يفعل ضرب يضرب وفتحتان ذهب يذهب يقول هذه الأبواب تسمى دعائم الأبواب يعني هي الأكثر في هذا المجال وهي في الكثرة على ذلك الترتيب على ذلك الترتيب يعني أكثر الأبواب أكثر ورود الافعال على الباب الأول فتح ضم نصر ينصر تجدون في المعاجم يقول من باب نصر اي فتح ضم نصر ينصر ثم يلي يلي الباب الأول في الكثره فتح ضمن. فتح كسر فتح ضرب يضرب لك في المعاجم من باب ضرب اي ضرب يضرب ثم بعد ذلك فتحتان اذا اعطانا الترتيب في الكثره في القمة الكثرة الباب الأول الذي هو فتح ضمن يلي الباب الثاني فتح كسر ثم يلي فتح ثاني التنبيه الثاني قال التنبيه الثاني أن فعل المفتوح العين ان كان أوله همزة او واو فالغالب أنه من باب ضرب كأسر يأسر وأتا يأتي ووعد يعد وزن يزن ومن غير الغالب أخذ وأكل ووهل وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر كان متعديا كمده يمده وصده يصده ومن باب ضرب إن كان لازما كخف يخف وشذ يشذ بالذال المعجمة نعم إذا الآن التنبيه الثاني أن إذا نف أن فعل المفتوحة العين أعطانا عدة ملاحظات لدينا ثلاثة... لدينا ثلاثة أمور مهمة إن كان أوله همزة أواوا أو, أو كان مضاعفا في خالتي التعدي واللزوم. لأن نأخذ الآن إن كان أوله همزة أواوا أو كان أوله همزة أواوا أو فالغالب يكون من باب فعل يفعله يكون من باب فعل يفعله هذا الغالب فيه ولكن هو قال قال من باب انهم يقولون انهم يعني, فعله يفعله يعني فائل فائل فعل يقولون مثل يقولون انهم لاحظوا انهم يقولون همزة يقولون انهم يقولون انهم يعني فاء يقولون فاء الفعل انهم يقولون انهم يقولون انهم فعل انهم نعم وعد يعده أوله مثال أول هواء أول وهل هو هو وعد يعد فعلى يفعل وزن يزن أول واو إذن إذا كان أوله همزة أو واو فالغالب أن يكون من الباب الثاني ضرب يضرب ومن غير الغالب يعني قليلا ما يكون من أخذ يأخذ فعل يفعل أخذ وأكل وهل وهل هو الباب الأول إذا إذا كان الفعل الماضي مفتوح العين فالأبواب الثلاثة الأولى يعني أبواب الثلاثة الأولى فإن فعل مفتوح العين فعالاً إن كان أوله همزة أوو الغالب والأكثر فيه أن يكون من الباب الثاني والأقل أن يكون من الباب الأول وإذا كان مضاعفا فيه تجديد إذا كان مضاعفا فالغالب أنه من الباب الأول نصر ينصر من باب نصر أي من الباب الأول نصر ينصر هذا ان كان متعديا إن كان متعديا صر ينصر نعم مد يا هلا مد فعل متعد صد فعل متعدن. صد يصد صد يصد أما إن كان لازما فيكون من باب ضرب يضرب من الباب الثاني إن كان لازما تخف يخف فعلى يفعل شذ يشذ فعلى يفعل من الباب الثاني ضرب يضرب. إذن هذه فوائد عامة يعني هو سيقول الشيخ بعد ذلك لأن هذه الضوابط هذه ضوابط عامة يستفاد منها ويقاس عليها لكن الذي يضبط عين الفعل هو المعاجم بالدرجة الأولى لأنه الأصل في ذلك والسماع وهذه القواعد المستنبطه عبارة عن قواعد عامة تفيدنا في عملية الضبط عين المضارع لكن الأصل هو العودة إلى المعجمات نا. نأخذ التنبيه الثالث قال الثالث مما تقدم من الأمثلة تعلم أو تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب من باب نصر وضرب وفرح نحو سره يسره وفر يفر سره يسره وفر يفر وعض يعضه وعضه يعضه وعضه يعضه وعضه يعضه ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف نحو أخذ يأخذ وأسر يأسر وأهب يأهب وأمن يأمن وأسل يأسل ومهموز العين يجيء من أربعة أبواب من باب ضرب وفتح وفرح وشرف نحو وآيئ وسأل يسأل وسئم يسأم ولأم يلم <تصفيق> نعم. يقول أفضل؟ من مما تقدم من الأنثلي تعلم أن المضاعفة يعني المضاعفة الثلاثية أن المضاعفة الثلاثية يجيء من ثلاثة أهواء. لماذا ثلاثي؟ لأن كل حديثنا الآن عن المجرد الثلاثي حديثنا عن المجرد الثلاثي لذلك هو لم يحتاج أن يقول أن المضاعف الثلاثي لأن الحديث, لان الحديث كله عن المجرد الثلاث فإذا أن المضاعف أي ثلاثيه يجيء من ثلاثة ابواب المضاعف يعني مشدد من باب نصر اللي هو نصر ينصر الباب الاول فعل يفعل وضرب الباب الثاني ضرب يضرب والباب الفرح يفرح الباب الرابع فرح يفرح من الباب الرابع نحو سره يسر من باب نصر ينصر فر يفر من باب ضرب يضرب من باب الثاني عضة أصلا عضدة كما ذكرت قبل قليل يعضه عضه يعضه من باب فرحة يفرح من باب فرحة يفرح عضدة أصلها عضدة نعم يعضه يعضده أصلها فأصبحت عضة يعض يعضه فريخة يفرح أصلها عضضة فعل بعد ذلك يعضه يع يعني فريخة يفرح يعض أصلها يعضه فأصبحت يعض يعض يعض نعم ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب ومهموز الفاء مهموز الفاء يعني الحرف الأول في الفعل فاء عفوا فاء, فاء فاء يجيء من خمسة أبواب من باب نصرة اللي هو الباب نصر الباب الأول وضرب الباب الثاني وفتح الباب الثالث وفرح الباب الرابع وشرف الباب الخامس على التتابع على التتابع أخذ هذا بدء المهموز فعل مهموز بدأ بهمزة أخذ يأخذ من باب نصر ينصر أثر يأثر من باب ضرب يضرب أهد يَهب من باب ا فعل يفعل من باب فتح يفتح فتح يفتح أهد يَهبل الباب الثالث فتحتين أهد يَهب أمِن يأمن كثر فتح الأمِن فاعل فريحة يفرح إذن من الباب الخامس أو من الباب الرابع من الباب الرابع شرف هذا الباب الخامس فعل لا يفعل شرف يشرف كما مرة قبل قليلا وآيئي وآ بمعنى وعده وآ بمعنى وعده وسأل يسأل وسائما يسأم ولأما يلأم وكل هذه الأفعال قد مرت قبل هو أراد أن يعطينا يعني بعض الفوائد المميزة حتى تستقر في الأذهان ويقاس عليها. نعم. قال ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنئ وقرأ يقرأ وصدئ يصدأ وجرؤ يجرؤ إذا المهموز اللام يعني آخره همزة آخره همزة مثل برأ آخره همزة مش هنأة مثل هنأ في القراء مثل صادئة مثل جروئة يقول هذا يأتي من الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس أيضا يعني لاحظوا معي المهموز المهموز المهموز العين مهموز العين أتى من أربعة أبواب من الثاني والثالث والرابع والخامس مهموز اللام أتى من خمسة أبواب من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بينما مفهوم زرين لم يأتي <تصفيق> لم يأتي من الباب الأول. واعطانا أمثلة على ذلك: براء يبرؤ، براء يبرؤ، هذه فعل يفعل من الباب الأول. هنا يهنئ من باب ضرب يضرب من الباب الثاني. قرأ يقرأ من الباب الثالث. فعل يفعل صدئ يصدأ من الباب الرابع فعل يفعل جرؤ يجرؤ فعل يفعل من الباب الخامس نعم ثم يأتي المثال والمثال يجيء من خمسة أبواب نعم من باب ضرب وفتح وفرح وشرف وحسب نحو وعد يعد ووهل يوهل ووجل يوجل ووس ووسم يوسم وويث يرث وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية وهي وجد يجد قال جرير ولو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا روي بضم الجيم وكسرها يقول لمحبوبته لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك تترك الصوادي أي العطاشة لا يجدن حرارة العطش إذن المثال الفعل المثال تعلمنا أن الفعل المثال هو الذي يبدا بحرف علة بحرف علة مثل وعدة ووهلا ووجلة وزمى وليفة إلى اخره طيب يأتي هذا من خمسة أبواب يأتي من خمسة أبواب الباب الثاني ضربة الباب الثالث فتحة الباب الرابع فريحة الباب الخامس شرفا يشرفه والباب السادس حسب حسب يحسب هذا الباب السادس حسب يحسب كسرتان مثل اعطنا امثله وعد يعد هو قال قبل قليل بأن الباب السادس يأتي قليلا في الصحيح وكثيرا في المعتل فهذا المثال من الفعل المعتل فاعطنا امثله على ورود الفعل المثال على هذه الابواب وعد يعد من الباب الثاني ضربا يضرب، وهلا يوهل فعل يفعل من الباب الثالث وجل يوجل من الباب الرابع فعل يفعل وسمى يوسم فعل يفعل من الباب الخامس ورث يرث ورث يرث. من الباب حسب هذا من الباب السادس. وقد ورد في باب نصرة يعني الباب الأول نصر ينصر لفظة واحدة في لغة عامر, لغة بني عامر وهي وجد يجد وجد يجد وجد يجد وجدت الشيء أجده ولكن ورد في لغة عامرية وجد يجد على الباب الأول نصر ينصر واستشهد بقول جرير لاحظوا لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه نقع بمعنى روى والخوائم بمعنى العطاش بشربه تدعو الحوائم الحوائم بمعنى العطاش لا يجدنا غليلا لا يجدنا غليلا رويا بضم الجيم وكسرها لا يجدنا ولا يجدنا والقياس هو بكسر الجيم القياس بكسر الجيم فقد ورد قوله تعالى فمن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد إذن القياس أن تكون الجيم هنا بالكسره وليس بالضم لكن هذه في لغة بن عامر ثم يشرح لنا معنى البيت وهو يخاطب مخبوبته والشرق واضح كما قرأ الأستاذ خالد بارك الله فيه ملاحظة سابسة في هذا التنبيه قال والأجوف يجيء من ثلاثة أبواب من باب نصر وضرب وفرح نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور أفن أفن أعد وغيد يغيد, يغيد, يغيد وعور يعور إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث مطلقا وجاء طال يطول فقط من باب شرف إذن الان الاجوف الفعل الاجوف الذي وسطه حرف وخرف وسطه وخرق الا ياتي من ثلاث ادواب من الباب الاول والثاني والرابع نصر ينصر وضرب يضرب وفريح يفرح قال يقول قال اصبح قوال فهذا اجوف واوي اجوف واوي في وسطه واو قال يقول اجوف فاجخذ فعل يفعل من باب نصر ينصر باع يبيع, باع يبيع هذا باع باع فعل يفعل من باب ضرب يضرب فهذا اجوف يائي وخاف يخاف خاف فعل يفعل فعل يفعل نعم وغيد يغيد فعل يفعل غيد يغيد فعل يفعل من باب فرح يفرح نعم وعور يعور عور يعور فعل يفعل إلا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا مثل قال يقول يعني أن يكون معتل الوسط بالواو قال زار يزور زار يزور قال يقول نعم ولدينا وفي الثاني ان يكون يائيا يعني فعل يفعل لأنه الياء تناسب الكسره والواو تناسب الالف لانه قال قولة تصبح قال يقول نعم وفي الثالث يعني الباب مطلقا في باب ثالث يكون مطلقا يعني لا قيد فيه لا قيد الواوي ولا القيد اليائي سواء كنوويا أو يائيا يأتي على الباب نعم وقال في الباب الأول والثاني والرابع اليس كذلك من باب نصر وضرب وفرحه نخو قال نعم يقول وباع يبيع وخاف يخاف وغيد يغيد نعم وعور يعور إلا أن شكوا أن يكون في الباب الأول وويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث يقصد هنا في الثالث الباب الرابع يقصد الباب الرابع في الثالث يقصد الباب الرابع طريقا يفرح فهنا سواء أكان واويا أو يائيا نعم وجاء طال يطول, جاء طال يطول هذا واوي طال يطول طول فقط من باب شرفة اللي هو الباب الخامس شرف يشرف بذلك قال طال يطول أصلها طول طول فعل يفعل والملخبة السابعة في هذا التنبيه قال والناقص يجيء من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف نحو دعا ورمى وسعى ورضي وسرو ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني فاشترط في الأجوف منهما الناقص الذي يكون آخره حرفاً يعني لامه حرف وإلا كما مر معنا سابقاً هذا يأتي من على الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأبواب الخمسة الأولى أي أنه لا يأتي على باب حسب يحسبه إنما يأتي على جميع الأبواب السابقة وعطانا دعا يدعو رمى يرمي سعى يسعى رضي يرضى سروى يسروى وهكذا ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني مشتورة في الأجوف منهما يعني في الباب الأول يكون واويا وفي الثاني أن يكون يائيا دعا أصلها دعا فهذا واوي دعا يدعو من باب نصر ينصر رما يرمي رما يرمي فعلا يفعل يرمي يفعل إذا هو من ضرب يضرب من الباب الثاني إذا ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني مشتورة في الأجوب يعني في الباب الأول أن يكون واويا وفي الباب الثاني أن يكون يائيا نعم الملاخضة الثامنة قال والنفيث المفروق يجيء من ثلاثة أبواب من باب ضرب وفرح وحسب ونحو وفا يفي ووجي يوجى وولي يلي نعم. إلا في المفروق كما تعلمون فيها فيه خرفة علة بينهما خرف صحيح بينهما خرف صحيح. فحذ وفا الواو خرف علة فاء الكلمة خرف علة ولا كلمة خرف علة وعين الكلمة خرفون صحيح. فيقول هنا يأتي من باب الثاني والرابع والسادس ضرب يضرب فرح يفرح حساب يحسب مثل وفا يفي مثل ضرب يضرب وجي يوجا فريخ يفرح ولي يلي مثل حسب يحسب فعل يفعل كثرتا هذا اللفيف المفروق واللفيف المقرون نعم قال واللفيف المقرون يجيء من بابي ضرب وفرحة نحو روى يروي وقوي يقوى ولم يرد يائي العين واللام إلا في كلمتين من باب فرحة هما عيّ وحيّ عيّ وحيّ نعم اللي فيه في في المقرون يعني يكون فيه خرفاء علة متتاليان نعم يجي من بابي ضرب وفرح يعني الباب الثاني والباب الرابع روا يروي ضرب يضرب فعل يفعل روا يروي لأخذ روا فيه خرفاء عل الواو عين الكلمة ولام الكلمة وقوي يكوى فيه أيضا خرفاعل لا. الوا واليا عين الكلمة ولام الكلمة قوية فعيلة يكوى يفعل فرح يفرح يقول ولم يرد يائي العين واللام يعني ما في في عينه يا ولا في لامه يا إلا في كلمتين في من باب فرحهما هما عية وحية عية عية بمعنى عجزة بمعنى غذاب عاجزة نعم عيا وخية لننتهي من الملاحظة أو من التنبيه الثالث من التنبيه الثالث نعم سأعلموا أر... المضاعفة ومهموزة ومهموزة العين ومهموزة اللام والمثال الآن الملاحظة لفت نظر أمر الملاحظة السادسة الملاخض السادسة والأجوف ماذا شكى لهنا؟ أنا غير مضبوط عندي. هل ضبطت عندك؟ أنا غير مضبوط عندي يا شيخ. الأجوف يا شيخ عندي. الأجوف هذا صحيح. مما تقدم من الأمثلة تعلموا تعلموا أن المضاعفة ومهموزة ومهموزة العين نعم ومهموزة اللام والمثالة. وال الأجوفة واللفيفة واللفيفة تهينا إذا كله معطوف على ال على المفعول به فهنا والأجوفة أنا عندي خطأ الضبط لدي والأجوف في خطأ لأن تبعت لي والأجوفة والناقصة واللفيفة واللفيفة يعني بداية كل ملاحظة بالنصب. لما على اسم لأنه معطوف كله على أن الفاء نعم على اسم ان ان لا يعني قلت المؤول إذا قلت تعلم أن صحيح أن أن المضاعفة ومهموزة ومهموزة معطوف على اسم ان معطوف على اسم أصح من قولي المعطوف على المفعول به يعني انا ذهب ذهني الى ان المصدر المؤول هو الذي يعني صد صد تعلم لكن هنا لن نقول تعلم المضاعفة ومهموزه أن تعلم ان المضاعفه يجيء وان مهموز الفاء وان هذا الافضل ان نعطف على اسم ان نعم احسن سيد خالد نعم قال على الرابع الفعل الاجوف إن كان بالألف في الماضي وبالواوي في المضارع فهو من باب نصر قال يقول ما عدا قال يطول فانه من باب شرفا نعم مر هذا معنى الأجوف، قال الفعل الأجوة. هو ذكر قبل قليل الاجوف الذي يجيء من ثلاثه ابواب ثم يقول إذا كان بالألف في الماضي وبالواوي في المضارع فإنه من باب نصر فصل في ذلك يعني قال يقول الان في الماضي بالألف قال في المضارع يقول بالواو أصلا قالها أصلها قولة يعني الأصل فيه قولة فالأصل هو واوي وكل بات الواو ألفة ما عدا طال وذكر ذلك قبل قليل طال يطول فإنه من باب شرفا لأن أصل طال هو فعل الدليل نقول طويل ونقول طوال طويل وطوال فهذا دليل على أن طال فعل يعني طا يعني طويلة نعم يعني الألف واوية نعم وإن كان بالألف في الماضي تفضل قال وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب كباع يبيع نعم يعني كان بالألف في الماضي بايع أصلبايع أصلا هي وبال بالمضارع يبيع فهي فهو من باب ضرب يضرب من وذكر ذلك قبل قليل لك الآن أراد أن يفصل نعم. وإن كان بالألفي أو بالياء أو بالواو فيهما قال وإن كان بالألفي أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرحة كخاف يخاف وغيّد يغيد وعورى يعور. إذا كان بالألفي أو بالياء او بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرحة يفرح. وذكر ذلك قبل قليل. يعني هذه أيضا عادة بعض الملاحظات تركيزها لاحظوا أن هذا دخل في باب المعتل باب في في باب المعتل وابواب المعتل بعض الكتب تدرج هذه ضمن الباب نفسه تعطيك الصحيح وتعطيك المعتل ضمن الباب نفسه يعني يعطيك فاعل يفعل في الصحيح وفي المعتل فاعل يفعل يعطيك الصحيح والمعتل هنا افرد المعتل بملاحظات معينه نعم دخل الان ته من الاجوف انتقل الى الناقص مع أنه في الملاخصة السابع أيضا حدث عن الناقص جيم الخمسة أبواب نعم تفضل قالوا الناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر كدعى يدعو وإن كان وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب كرمى يرمي وإن كان لا. بالألف فيهما فهو من باب فتح كسعى يسعى وإن كان بالواو فيهما فهو من باب شرفة كسر ويسر وإن كان بلياء فيهما فهو من باب حسب كولي يلي وإن كان بلياء في الماضي وبالالف في المضارع فهو من باب فريحة كرضي يرضى م. إذن الآن الناقص الذي تكون لامه حرف علا إن كان بالالف في الماضي وبالواف المضارع فهو من باب نصر ينصر من الباب الأول دعا فعل يدعو يفعل نصر ينصر في الماضي بالألف وفي المضارع بالواو وهو أقد يعني ظاهر اللفظ لانه اصلا دعا اصلها دعا يعني الالف هي وويه هي واو ورمى رميا رمى رميا الاصل فيها اليا ايضا لان الالف منقلبه الالف منقلبه وان كان بالالف في الماضي وبالياء في المضارع فهو ضرب ضرب كرما يرمي ونها ينهى مثلا نها ينهى نهايا يعني في الماضي والمضارع فهو فتح فتح يفتح يعني باب يفعل كسعى يسعى وان كان بالواو فيهما فهو باب شروف يسرو يعني كان في الماضي بالواو فهو المضارع يواو فهو من باب الباب الخامس وإن كان بالياء في الماضي والمضارع فهو من باب يحسب يعني لاحظوا الكسر المناسب للياء والضم مناسب للواو والفتح مناسب للألف لو حطينا هذه القاعدة في الظهر من السهولة في مكان أن نضبط هذه الملاحظات وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب فريحة يفرم الراضية ياء بالمضارع يرضى فاعل يفعل, يفعل, يفعل نعم الخامس لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا ثلاثة عشر فعلا وهي وثق به ووجد عليه أي حزنا. وورث المال وورع عن الشبهات وورك أي الطجعة وورم الجرح وورية المخ أي اكتنز ووعق عليه أي عجل ووفق أمره أي صادفه موافقة ووقه ووقه له أي له اي سمع ووقه له أي سمع ووكم أي اغتم وولي الأمر وومق أي أحب نعم إذن ملاحظة هذه لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع في الماضي والمضارع حسن ما يحسب يعني فاعل يفعل فاعل يفعل هو الباب السادس إلا ثلاثة عشر فعلا هو قال قبل قليل بأن هذا قليل في الصحيح اصلا وكثير في المعتل وعطانا أمثلة على ذلك والآن وثق به هذا من المعتل وثق يثق وجد بمعنى حزن عليه غير وجدة لذلك يعني يقولون يتواجد فلان بمعنى يحضر وهذا من الخطأ الشاع يتواجد يعني يعبر عن وجده عن حزنه نعم إذن وجد عليه أي حزن وجد يجد وريث وقد ذكر ذلك قبل قليل وورع يريع وهاتب ورك يعني طجع على وركه وورم الجرح أيضا يعني أصبح فيه تضخم وري المخ اكتنز وعق عليه بمعنى عجلة وفق أمره أي صادفهم وفقا نعم ووقها له أي سمع وشرح هذه الكلمات وكما اغتم ولي الأمر وومق أي احب هذه اذا لاحظوا عدها ثلاثة عشر فعلا على فعل يفعل كسر في الماضي والمضارع نعم وورد أحد عشر فعلا تفضل قال وورد أحد عشر فعلا تكسر عينها تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع وهي بائسة بالباء الموحدة وحسب ووبقة أي هلك ووحمة الحبلة ووحر صدره ووغر أي فيهما وولغ الكلب وولها ووهل اضطرب فيهما ويأس منه ويبس القسر نعم الآن لدينا في المضارع في الماضي العين مكسورة تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في الوضع. يجوز الوجهات لاحظوا بأس بئس نقول يبأس ويبأس بائس يبأس ويبأس ويئس أيضا يئس لدينا يئس ييأس وييئس أيضا هو ذكرها بعد ذلك وئس منه يائس ييأس وييئس لذلك قالوا أن من عندما نكتب ييأس نكتب الهمزة على الألف ييأس نكتب الهمزة على الألف رغم أنها مفتوحة بعد ياء ساكنة لماذا? للتمييز بينها وبين يئسو لأنه يئسو تكتب على نبرة إذا كتبنا يئسو أيضا على نبرة فيلتبس الأمر بين الفعلي لذلك يئسو تكتب الهمزة على الألف تكتب الهمزة على الألف طيب ويقول إذن بالباء الموحده وحسب لدينا حسب كما ذكرنا قبلي يحسب ويحسب بمعنى يظن كما ذكرته قبل قليل حسب يحسب ويحسب بمعنى يظن وحسب يحسب حسب يحسب من الحساب من باب نصر ينصر هذا حسب يحسب من باب نصر ينصر يعني عد حسب المال يحسبه فهذا من باب نصر ينصر أما حسب يحسب ويحسب فهي بمعنى ظن وبقى بمعنى هلك يبق ويبق ووحم وحمة الحبلة وحمة المرأة أيضا في المضارع أيضا الوجهان ووخر صدره بمعنى يعني وغير صدره اغطاض فيهما ولغ الكلب وولها ووهل قرب فيهما يأس كما ذكرت قبل قليل نقول يأس يأس ويأس, ويأس ويبس ييبس ويبس ييبس ولدينا الأول وبأس يبأس ويبأس أيضا كما ذكر قبل قليل نعم. السادس قال السادس كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط لأن لكل ماض مضارع لا تختلف صورته فيه. نعم، إذا هذه ملاحظة كتفي قبل قليل بأن هذه الأوزان سماعية فلا يعتمد في معرفتها على قي. هذه الضوابط، هذه القواعد يعني تقرب لنا ضبط عين الفعل في الماضي والمضارع. لكن الأصل هو العودة إلى المعاجم، العودة إلى المعاجب. لكن قوله هنا لأن لكل ماضي المضارع لا تختلف صورته فيه نحن لحظة بأن أحيانا المضارع له أكثر من صورة حسب يحسب وحسب يحسب له أكثر من صورة يأس يأس ويأس يبس ييبس وييبس بأس بأس يبأس ويبأس إذا في أكثر من صورة للمضارع احيانا لذلك هنا قول يعني قوله لأن لكل ماضي المضارع لا تختلف صورته فيه لا تختلف صور المأهود بل يمكن أن يكون له أكثر من صورة في المضارع يعني أحيانا تكون لدينا أكثر من صورة المضارع كما ذكره قبل قليل هو ذكر قبل قليل بأن يجوز الكسر والفتح في المضارع هناك أحد عشر فعله تكسر عينها في الماضي ويجوز الكس والفتح في المضارع الملاحظة السابعة ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عينه كسابقني زيد فسبقت فسبقته فسبقته, فسبقته, فسبقته فأنا أسبقه أسبقه بضم أسبقه بضم الباء هنا. نعم, نعم فأنا أوه أسبقه أوه. ما لم يكن ووي الفاء أو يائي العين أو اللام فقياس مضارعه كسر عينه كثوابت كث كواثبته فوثبته فأنا آ آ آ فأ فأ فأنا أثبه وبايعته فبعته فأنا أبيعه ورميته فرميته فأنا أرميه نعم إذن الملاحظة السابعة والأخيرة يقول أنه ما بني من الأفعال مطلقة للدلالة على الغلبة، يعني في مفاخرة، في غلبة، في مفاعل، في مفاعل، وأحدهما يريد أن يفاخر الآخر، فقياس مضارعه ضم عينه، المضارع تكون العين فيه مضمومة. سبقني الآن في يعني مشاركة في يعني المشاركة في ت سابقني سابق فاعلة ففيه في يجب أن يكون من اثنين أو أكثر كسابقني زيد فسبقته ماذا أقول في المضارع؟ أقول أنا أسبقه يعني بمعنى هنا سابق أسبقه يعني هو سابقه يسابقه لكن إذا خدم منه الثلافي يقول فسبقته فأقول أسبقه يعني أسبقه من سبقته نعم فأنا أسبقه ما لم يكن ووي الفاء يعني أوله واو أو يائي العين يا عين عينه ياء أو اللام أو لام الفعل ياء فقياس مضارعه كسر عينه كواثبته واثبته فأنا أثبه يعني أتفوق عليه في الوثن أتفوق عليه وبايعته فبعته فأنا أبيعه بغط الكسر <تصفيق> يا. ورميته فرميته فأنا أرميه نعم نكون بذلك قد انتهينا من الملاحظات التي ذكرها الشيخ لكن هناك ملاحظة أود التنبيه إليها وذلك أن الشيخ هنا ذكر الفعل المضارعة يعني عين عين الفعل في الماضي والمضارع، وطبعا كل أبواب الأبواب الفعل مجرد فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل كلها مبنية على الماضي والمضارع. طيب إذا سأل سائل ما الأمر في الأمر في فعل الأمر؟ كيف أضبط العين في فعل في فعل الأمر؟ نقول بأن حركة العين. في فعل الأمر تماثل حركة العين في المضارع تماثل يعني ما ينطبق على الفعل المضارع ينطبق على فعل الأمر لأن الفعل الأمر اصلا مأخوذ من الفعل المضارع لاشتراكهما في الزمن الفعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع لأنهما مشتركان في الزمن اذا حركه العين في فعل الامر من الابواب الأبواب السابقه تماثل حركه العين في المضارع نحو مثلا خرج يخرج اخرج ضرب يضرب اضرب فتح يفتح افتح جلس يجلس اجلس وهكذا وذلك لأن الأمر كما ذكرت مأخوذ من المضارع. تكون بذلك قد انتهينا من الأبواب الستة في الفعل الثلاثي المجرد ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر من المدارسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته